قمن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَأَبِ اللَّهِ عَلِمَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انْفِرُوا جَمِيعاً وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبْطِلَنَ فَإِن أَصَابَتْكُم مُصِيبَةٌ قَالَ قَد أَنَا مَلَّاهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيداً